A'u'du billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ttur Wa kitabin masquor Fii ràqin manshur Wa albayit ilma'mur wassir سَنَقُذِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُونِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ وَتَنْسِيرُ الْجِبَالِ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ فِي خَوْضِ الْلَّعِبِ يَعْمَهُونَ مَن ذَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لاَ تبصرون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 ووقع قوم ربكم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحِقُونَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ مَّا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أُمَّةٍ مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ان كن ما من قبل ندعوا انكم والبر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بك بكني ولا مدنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوُلُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 فِي مُسْتَمِعِهِمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا ظُلِمُوا مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ساقطا يقولوا سحاب مركوم